بسم الله جل شريكنا والصلاة على محمد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله اكبر هذا درس في صحيح مسلم اخوات الله في باب يقول اذا دخل المسجد كلام فلي تنص ماذا قوله وماذا يجعوه وماذا يجعوه من الأذكار الحارة ومعلوم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الصباح والمساء في الخل البيت ونخر منه في الخل المسجد ونخرج منه كذلك في الاصفار تدق قام الصلاه في حب الله اذا اراد اليوم يستيقظ من نومه من اراد ان يكتب فيذكر ان الله خير من التذكار فبحافظ على الاذكار التي الواجبه ولله واليدعال الضعيف وما داعي أن يتعبد بالله من الضعيف من الضعيف وأنه يبقى توحيد الله عز وجل وفرطني من العبوبية وحبوبية والروهين وكون كانت تظهر الله فالله وحاجة عز وجل عند هذا الدعاء فإنك تجعوه سميعاً قريباً مجيباً قوياً قديراً وأنظى الضعيف على المهددات فأقول حدنا لا يعني الناحل والتميمي ليس هو أنا أقول أنا سليمان بن بيلان عن ربيعة ابن نبيعة رمان هو ربيعة الرعاة المعروف بربيعة بن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 حق بالله والله والله والأسواق والأسواق من الله المساجد وأرضى إليه من الأصراق الأصراق لأنهم الحلم الإعراق والغفلة والحرف الكاذب والفاتر والحرف الكثير من الله وجنب الإنسان أن يحفظ ظالمين أحفظ عمانكم لا تجعل الذين دائماً في البيع والشراء ولو كنت صادقة ولو كنت صادقة فالأيمان وغفقة من السلاح وغفقة من بركة أما المسائل تريدون الله ويوتوا على الصلاح والخشوة والتلاوة والسجود وغفقة والبكاء يخرج من العلماء من الفقهاء يخرج منها العبان والساكت يخرج منها المجاهدون يخرج منها الصوام والغارة يخرج منها العبان والصلاح خرجت المسيحة كم خرجت بيهة الله عز وجل من صلحين وفضلين وعالمين ونابهين خاشعين سيادزين تالين فتح الولاد فتح الانصار من بيت الله خرجوا وأنت داخل الناسب أنت قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنت خارج الله عليه وسلم يحسنك صلى الله عليه وسلم وابتقوا من فضل الله أفكر مقبل على بيتك على بيتك وشراتك رسول الله من الله صلى الله أبقى. أبقى من التي هي قيام الناس تحتاجها من أسك تحتاجها لأهلك وولادك ودويه هذه الأرزاق فالنسبة لأنه لأنه الله وتعليه ورحمه وليست باباً أحداً أجوالك كثيرة أجوال رحمة الله كثيرة وأيضاً الفضل الفضل والسعب لم يطرقوا لم يطرقوا بكل خرج خرجت بركات الله عليك يا سائلكم من فضل الله فضل شالله ينزلكم من ابواب فضله نعم ان ابواب الله الصلاه من ابواب الله والصيام من ابواب الله الصدقه من ابواب الله الخشوع من ابواب الله الصدق مع الله بابه لأنه بابه رحمة فبابه رحمة كثيرة على رسيها التوحي تحقيق التوحي فلن ينجلوا خالص وما أمروا إلا لي عبد الله مخصوصاً الفاء ويطموا الصلاة ويطموا الزكاة وذلك الدين القيمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احنا كل سواء رجل او مراحل إنه قال عادكم ولم يكون إحداكم ليه؟ لهتري الاغللين الاغللين لدخل عبدكم هذا سواء كان رجلا او مراحل وجدتكم برجني اليوم قبل اليسر وإذا خرع عليهم فليبتج اليسر اولا لا اخلقش اليوم فالنبيه عليه الصلاة والسلام كان يدخل على العلية وبعدين قلوم برائدة لابس نمس اليومنا فالآن أول شيء يخلع رجل يسعى أمنا على يومنا يخلع تباهاته برائدة ويخلع اليومنا ال اليوم. <toseph an sample> اللي بيحصل بيجي واحد من الشباب بيخلع اليومنا عشان يدخل اليوم وانت وابده خرج راعي هذا هتخرج من يصر خلاك الهو وابده من تخرج الهونات انت خلت الحباب فقال وانت هذا والت خلت بترعي فهذا الذكر حكم الاستحباب اللهم ابتح لي ابوها وإذا خرج بالله الله إني أسألك من والذي باستحضره ان تسميع في يد لا صحيح اسم الله والصلاه الصحيح روعت تسميات وفي الصلاه الصلاه على النبي رسول الله كامل اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على النبي غير ذلك ولك اللهم احيه ورحمه وإذا خرج نقول اللهم ينسلك فضلك اذا عملنا واخرج بعده امم فالذكر هذا مستحب او مستحب خالص طب كيفه اللهم صل على محمد الله اللهم افتح لي بره معنى اوخر صلى الله عليه اللهم تكرمه الله يسر له فضله خلاص تسميه اي الدخول يا تسمي المخارج ذو بسك كريم أني تكون من الذكرين والله حافظ على أبكار الصلاة والسلام حافظ على أبكار المقدمة أي دعاء سوى ما عن النبي عليه الصلاة ليس فيه المعاني التي تجدها في حريف النجام السلام. ليس فيه البلغة والجزاء الذي في حديث الضعائل عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام كما قال عائشه كان يحب من الدعاء اجماعا اجماع فتنبيطك ولا سكنه اللي هي من اليمين وشمال ما ما بيحصل لك فائده كما هي في الدعاء الماثور على النبي عليه الصلاه والسلام وان كان دعاء بخيري الدنيا والakhir حس بيجتهد جلس لكن تعلم المقرور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحر في دعائك السجع كثير من الذين أطمون الدعاء يتحرون السجع في الدعاء اتفاق أواخل الدعاء إذا كان هذا وستجع في الحديث والدعاء المأثور لبس فقول للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنه وذكب العين لأنه في مقدم يخشى على نفسه ولا اللهم أنه أولو كن هؤلاء الأربع وماذا؟ لكن انت بنفسك تجتهل وتنشي أدعية مسيحة وتتحرر وربما يكون رجل في القنوة ساعة وربما يدعون وهذا ورد هذا النبي عليه الصلاة سعى الأوروبا وبعدين يتغنى في الدعاء وهل يناسب الدعاء التغنى أصلا هل يناسب أن تتغنى في دعاء ينبلي أنت بين عيد الإلهات يظهر البعض والمسكنة والتغنى فلا تتحرر الغناء في الدعاء لما كنا نريع نصل سلام يتغنى في الدعاء نمي يدعو بلا تكلف بقامل وأن يستغنى لكن بعض المعاصرين لك لو ما فعلنا الناس ما يلغبوش الناس مش شدكو الناس مش هيرغبو مش شدك وراء ما يلغبو لا عليك السنة والبركة في سنة النبي على اسم السلام البركة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على كم حديث عن حديث من الصلاة؟ عن أبي حمايدة أو عن أبي حسين؟ حسين كان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علم النار النهGet المسجد جد المسجد الذي له حق من المسيع الجد معًا طيب المسجد جدا ما إحنا فيه صح يصدق علي طيب المسجد المجهود يصدق علي طيب المسجد المجهود يصدق علي المسجد المجهود طيب المسجد حرار يصدق عليه بتقول ب podia من وانت داخل مسجد الحرام ما تجيبش معاك ايديا يقول لك زيادة عشان بالكاميرا دول بيت حرام طب داخل مسجد النبي عليه الصلاه نفس ده حرام ان الدعوه كلها شائته يا المسجد بس دون المسجد الحرام دول مسجد نبوي لا كل المساجد هخرج من الاسلام هخرج من الاسلام تطلع على عقلك او على فلوسك في المجلس او في المجلس بيولا على النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين تدخل تظهر افتح لي باب رحمتك اللي دخلت طيب الواحد دايما يوقع على دعاء الله حري ان يطرح وحري ان تفتح باب تبر شوف بقى اللي داخل الصلاه الخمس صلي في البيت واحد بيصلوا في البيت ها الصلاه في الفرد هو الصلاه المسائل بيطول الشيخ ابو معتز طول طب ده ما خلاص الهوموزو ابيسول فكره الوحدات الثانيه صلاه يعني صور عيب طبي طب والمسك الثاني هيطول قريب وتتحمل نفسك ليه صلاه الجماعه صلاه الجماعه افضل من صلاه السابعين وعشرين أو مخزن سابع عشرين أضارات الدرجة كما بين السماء والسماء بين كل درجة مئة ثانية بين كل درجة وأخرى مئة ثانية طيب أنت دور بقى سبحان الله شوف أول ما تدخل أول ما تدخل هبان بسم الله لو على الله لا حولك لا قوتك إلا الدعاء سوى الدعاء. طحفة الله تحفظ وانت خارج بسم الله وكاد الله وانت خارج من بي شوف اول شيء فقط طيب الله ما ينعوذك أن نعزين أو زن أو الضين أو الضل أو ناجم أو ناجم أو ناجم أو الزين أو الضل كان بحاجة إذا انت تحص نفسك طيب انت ماشي الماسي الله ما من أمامك نور من خلف نور عن يمين نور عن يسار نور من فوق نور من داخل نور اجعل نور اجعلني اجعلني نور اجعل في نور اجعل بي سمع نور شو بتعرضه فتدخل مزق يأتي اللهم افتح لي ايه ولا باب واحد شو باب فضل الله عليك عظيم ازاي ورحماته متتابعة علي أبواب كثيرة تعالوا في أبواب الرحمن لكي تنهيك فتكون من المرحومين لا من المظرودين نعم أبواب الرحمن الله مفتح لي أبواب فهو بيكرم كل مداخ المسجد يقول الدعاء حري ميون يطرق البال أن ينجي وقال ربكم جوارحي استسلمت ولكن مشكله جديده ان نحن لما الدعاء يرفع عند الله انا سبيل العاده غريبا وان الله امرا اميا على المثال يذهب بدون تضجر الى القدير ومن دنا اجر هذا الدعاء في التضرع بدليل الحديث الآخر أن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب ساه الله إنت من تشفى كذلك إذا لم تنال بركة هذا الدعاء دروب طب إنت تقرأ الثالث صباح من تشفى كذلك لا تنال الأجوة الثوارث إلا بالتضبط إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو أنت السمع وهو شهيد وشهيد يعني حار يعني قلب حار فالآن هذه قاعدة تقول الألعية قاعدة تقول الألعية نشهده عادة باس يقول الألعية لا بد من فضول القلب أما أنت تابع الله وإنت غافي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 نفعل التأمى الكريمة إنما متى تنفعه لنفعل التأمى الكريمة إذا اعتقدت بواحد اعتقدت أنها فعلا نافعة وأنه نحصل فيها طبعا حضور قلبك يطبط ذكر النساء بعد ذكر القلب معلال يقول قال اللهم افتح لي ها ولا يقول لأنا بأس ليه ولا ليه لأي تطاعد بالإنم هناك تطاعد بالإحراء بمر الإفراء الله في تحريع أبوات ورحمة الله وكل واحد يجعل الناس فهذا المطاعم والأرض والأصل عندنا هم توقفين معلم؟ إلا ما تنقررون تكون هناك دعوات ونقرر يعمل الله أقول لنا بالنسبة لنا في حبيرنا وقدمت أقدامنا وصلنا على القناة الكافرين هم إلى ببن هنا في ذكر الأمر اللهم امتع لي كبوابه ورحمته معنا؟ طيب انت أشتكوا الآن الحديثة اللهم هم يا ربي ابن عبدك ابن عبدك ناصر لما تجي الرأة تدعوا بكل هذا اللهم إني إنما هم أني عبتهم بنتوا ألوكك وماذا؟ طيب هنا لا يقصها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 في الادنى في الادنى قاموا على مزايا فلولا ما مخله حاجه اقول لك الجواده تعض على ايه فهو في الادنى من الاعرض تربي يند لو سمحت تعمل كده الانتماء لو سمحت زي كده لو سمحت وق غير مفهوم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 الفاسعون يقول ده ليه؟ لأن السائل هو أدن والمسؤول هو أعلى وليس أذني لعطياً وليس استعادني لعندان معناه؟ طيب فليأضل فليأضل يسعى ويكون على سبيل الاستهباب والله الله. الاستهباب اللهم انتجل اللهم ديوانك في حيث كلمه الله دي معناها عظيم يعني اسالهك بكل الاسئله مش باسم واحد لان اليمين هذه اللهم اصلح الله بعدني جاءت اليمين اليمين دي علامه الجمع في الاخر جميع الاسئله في الله حسره جمله اللهم افتح لي ابواب طب هو جال التحليم الله هو الفتاح العالم ويفتح الله للناس الرحمة فلا منسك كذا وعجال قال ايه من الرحمة ولا قال رحمة مين رحمة بعدين بعدين يعني رحمات كثيرة كثيرة جدا جدا, جدا لا يحسايا بالضغط لا يعلم عدد حكا ما يفتح لنا هنا للناس ايه؟ لل للمحمدي الله عليه وسلم انكبر غيب على التحسين والتفخيم على إن ايه؟ ان روحنا بطريق ولا ايه؟ ان المحشر اللي بيقول المسجد مش انواضين على المسجد يقول لك ايه بيطلب فيها الهه همه وكان عمر المخطط بأبي المكان هو مدفئ لأبي هل كان بيوتهم بيوتهم الله فيها ده كده تخويف ونعيش مقارنة رأس الله اشتخال هذا فعلا اي نحن بيوتهم اذا بيوت الله فيها الامن فيها الامن فيها السكينة فيها الضمانينة فيها البرجاء فيها الخير لماذا نحن نعلم أن نتعلم بذلك فيها؟ لماذا نتعلم أن نتعلم الله ما. ما خرج مننا إلى البلد وخرج مننا إلى الفير دعوكم ممن يأتي بأحكارها فيها قلوه أن تشدد هذا مبارا خطأ يتحملوا أما يقول الله بريها بريها يكون الدنس من كل عيد ولا يأتيها من صد الله أحب الأماكن أحب البلدان إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق شوف قارجنا في الأسواق يبيض الشيطان ويفرخ ولذلك لا تكون أول مليادة إلى السوت لا تكون أول مليادة إلى السوت لأن الابتداء هذا فيه استحوذ من الشيطان صحيح لا. لكن كن أول يدخل من يدخل في الله من جاء في الساعة تولي ومجموعة فكأنه من نفسك في الآخرة فنفسك ومن نفسك في الدنيا فألطيها بين عينينا قل قل خذوا ايت لي لانها جيده في الاثبات معلم اذا نزل الله عليكم ناسبا وناسبا ذم ان تقولها للدعاء تقول اذا غفر الله لي يسالك فضلك وعليه نقول بالفضله في اعتراف انك بارح ما تربح هل جيد اليوم بذكرك ولا بحصفك ولا بأنك أهلاً ولا بأنك لك السفل مئة سنة ولا خمسين سنة رجل ده السفل يعني بيعنا وشرينا في العالم بيعنا وشرينا وبعدها نهاية الدنيا دي ما باش نهاية لو تقل فيها الربوح ألبسوك في الجرين ما تقصب إلى نهاية يعني كلما تخف رقبتك في المشروع المشروع داختك في المشروع ثانية والشركة فيه تخذك في لشركة ثانية والثانية الثالثة والثالثة والثالثة ولسنا نحنل شيئا أحدهم الله ولكن هل تصدر تصدر؟ لا لا تنشأل الله الله وعن بيوت الله وعن حواطف الآل وهذا خلاص يقول الله أمه إله سأله دليل إيه بحي لأنه شاء الله لكن وقوي والله يجل على أنه يفعليه فقير ميفضل. مش بفضل كثيرا قل بفضل الله أقول رحمته فبذلك فليفرح وخير مما يتبعه قل إِنَّ الفضل ببنية الله نعم وذلي مقدر إِنَّ الرزق لا يتبع ابن آدم كما يتبعه أجانب ما لو واحد كان لديه رزق مثلاً في المروفين جاء سيك الفقوهات جديدة ما بيجي له رزق إلا بيقعد إلاك الملدين بيقعد إلاك ويخلق إلا بيروح معه يتبعه ولا يتبعه؟ طب يتبعه إن الرزق يتبع ابن آدم كما يتبعه أجانب كما يتبعه أجهب قد المولودة ينتقل من طور الجنين إلى طور الحياة يتبعه ورزقه ولا ببعض داخل يتبعه قد خلص الرضاع وانتقل من الله للأكل والطعام يتبعه ألا ما يتبعه يتبعه إن الفضل الله يؤسى وإن الفضل من الله والله من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 ويدا خالصا تياكل اللهم ما نسالك من خوبك قال قام المصير سمعت يا يحيى يا يحيى ماذا تريد في اول اسناد يقول كثرت كثرت شوف هذا الحديث في كتاب سليمان النبيل طلب الغني ان يقول وابي اسجد يعني على الشكل فلا حدث الحمد بن عمر و بكرار ما اسم الان؟ ببكر فلا حدثنا بيشن المتفضل فلا ايه؟ كمار بن عوازين عن ربيع بن فبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيدة بن سوين الأنصار عن أبي حميد أو عن أبي حسين عن أبي عليه الصلاة لا مستحباه تحية المسجد بوكعة قيمة وكرامت الجلوس قبل صلاتهما فأنها مصرعة في جميع الأوقات تحية المسجد مستحفة سنة مؤكدة لا تتعامل ودع تركها فإنك تمتفل أمر النبي على الصلاة إذا صليت تحية المسجد إذا دخل عبد المسجد فلا يصلس حتى يصني رتعة حتى يصني رتعة كأن بالمسجد أحكامك ليست كأحكام بيوت الناس بيوت الناس لها أحكام صح ولها طوال لها تجيب انت لأيما تطلق لبيوت الناس أول شيء تطلق لبقى صح وأحيانا جلس صح وهيبطبها في الجنس صح؟ ماذا تبع صح؟ بعض الناس يقول بس ما كنتش متابعة مش ما كنتش ايه جيل كنان تابعة؟ كان مروح بحدة وبعدين ما جاءت الأول يعمل التاني؟ جاءت التاني يعمل التاني؟ مش مولي سيدان كذلك طال لابعضو على الطول طال طال وكان على الخراب ماذا شهر تفضل لك شهر إذا تستئذان له جعل تستئذانه من أجل البصري عشان, عشان ما تشوفش واحدة أجل بيها عشان ما تشوفش واحدة مهرم على صورة مش لائقة أختك خدتك عمدك إنما جعل تستئذان من أجل بصوا في ايش الفصل تترك الباب خليك على جنب يمين ولا ايه لا تقفل انا من بالباب لا تقول انا انا انا انت مالك انا مالك طب انا صراحه انا سعيد كانوا في بعض البدر ومن بالبدر صديق صديق طب انت تعرف انا مش دائر ايش اعرفت هو خايف يكون ايه فلان بن فلان يكون حد متربص هو خايف بقض يقول انا فلان انا صالح ابن عالي ابن ثلاث ها هو خايف تب يقول انا لكن احنا تجبرنا بيه لا واحد مستعمل ما بيش بش يقول صالح محمد علي حمود احمد سعيد ايه يا المقصود من هذا ايه؟ انت لما بتدخل بيت الناس تدخل بالصفر الدولي صح؟ مفتاح مفتاح طب انت الآن لو انت الراجل عايز تطلب من صهره انك اصل الصهره الصفر الدولي ما يقول اذا في احكام للناس البيت او يبقى بيت الناس له احكام مين اول هذه الاحكام من الأوائل هذه الحكامة الصلاة و ركعة الله تحية الناس تحية على الناس تحييه في بيوتهم كذلك إذا دخلت أي مسجد سواء كان هذه المسافة أو كان, أو كان المسجد اللبوي إذا أن يعمل في المسجد الحرام إذا أنت تدخل تريد دعوها ولم يكن في وقت الصلاه فولو تدخل العمره والصلاه قيمه الترتيب والصلاه لما خلصنا قوم تقوم, تقوم بالوضاء الوضاء في العمره لكن انت اول ما دخلت كده مش هتديني هتبدا ايه يتوضا في العمره تبدا الطواف تحيه البيت ما يكون هذا حديثا صحيحا لكنها شبه ضعيفه طيب ده تقيل ومش مساله ايه قول لما دخلت طفت لا المسجد لا المقصود طواف العمره وافد دوم طيب ده لم تريد ان تفعل وضوء عمره الان ستجلس في مسجد حرام تصلي بركعتين ثم تخرج ثم تجلس بقى مستحباب تحيي الديان المسجد بكام ركعة وكراية الجلوس ايه ربنا الصلاة وانها مشروعة في جميع الأوقات يا عبي فتقول شئ فوق نائم لن في حياة نسجد لو انت قضي للمغرب ومشارك المسجد الصلاة من تحيي الديان معناه لأن الصلاة في المسجد من الصلوات لوات الأسماعات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 ابن الزبايف عن عمر بن سلامي الزرقي عن أبي قتادة وهو الحارف بن المعيد فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا دفن أحدكم من المسجد فليار الكهر ركعتين قبل أن يدفن طيب قال لك الحمد قال عددنا أبو بكر ابن أبي الشريف فلو حدثنا حسيب عن زهير فلو حدثني عمرو بن يحيى الانصاري فلو حدثني عن عمرو بن حسيب ابن زهير صحب رسول الله الله وسلم فدخلت المسجد وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرى ميت الناس فجلسوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 والخطيب على المنبالي فلا يقف ينتظر ان المؤذن ينتهي من الأذان إنما انشارت بتحية المسجد أولى فيه. فإذا انتهى من الأذان كان انتهى من انتهى يستمع أوله قال ما منعك أن ترك على كعبين قبل أنت خمسة فلما قلت يا رسول الله رأيتك فجالسين من الناس و دخل على حدود فلا يغرس حتى يقطع راسه طول ليس الواحد ان دخل مثلا فنحضر بيه يصورك وقتنا حتى بسبب صوت الصلاه يعني بتاع اول افتات اول حاجه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 اللي هو ها, اللي هو دلوقتي. ها؟ دلوقتي. غير غير بس في جمعة entendeu يعني اثنين ثلاثه ها والصلاه دي بس لكن افضل تعمل ركعتين وكفايه ما عن الوسط وما ينقص انما الفرض والصلاه وتحتاج ربع دينار في الفاضل صح؟, صح وفي الميزان صح, صح. وعشان تتفع فيه فمجينا في ندخل يومسلحات زيت الله قد هكذا يمكنك شبه أن نخذ المسلحة للمسلحات ندفع هل تعلم أن نستهربوا للسلم لكي نعمل بالمسلحات قال, قال ما منعك أن تلتعرك عنه قبل أن تفريس؟ قال أن كنت رسول الله وضعيته مجالساً والناس في جلوس؟ قال إذا دخل أهلك فلا يجمس حتى يبتع وكعده فلحدثنا أحمد المجوّد الحنفي أبعض فلحدثنا أوليكم الله الأشبعي عن سفيان المحارب البيتصار عن جلو بن عبد الله فقد على كان نبيه على النبي عليه السلام دين منهم كان نبيه على النبي عليه السلام دين يعني النبي عليه السلام كانت حنفي شديدة أخيه أهل السلام فقضاني وزادا يعني أخذ منه مثلا مئة أعطانه مئة وخمسة. لكن الخمسين بمشروطة ولا غير مشروطة غير مشروطة لما جاء نأخذ منك خممئة يمكنني تردها مئة وخمسين دي. هتردها ولا لا تشعطيها إذا انداري بك عينه وضع وهتقولك انا اشتري سياره هيقول لك طريقك ادفع تكالمقدم طب 50 طبقه من حقنا 70 والجزء الثاني ريبو ريبو موجود ريبو موجود كده تجيره بال يعني الباقي او في الصحيح بقى اقول له ايه بيقول له العربيه دي راس مالك نقض ب انت تدفع 20 وتاخد راس مالك خالص هتاخد الراس تدفع 20 على خالص ومش بقى تجيب منين ده ده تقسيط بقى, بقى تقسيط ايه 60 تشتريش من غير ما تروحش بقى, بقى المعارض, المعارض, المعارض المعارض وكل المعارض متورطه مع المعارض. شيت بنعمله ما تقولش ان فيش شمول ده مندوب البنك البنك يجي يسمع الدكتور وشغاله معانا ومعظم كاتب كده اعلامي سامع المعرض انا مع بنك القاهره وبنك البريد وبنك الاسلام وبنك مش عارف ايه مين؟ اسمه محطوط الفلوس في يدك يعطيها لصاحب المغار والاسم اللي هو شرانق السيجار هو مش شرانق السيجار وسلم هبن ونشوف ايش اللي بالمره ده السلاح ده الله <تصفيق> Hi! هذا يجبني عندما تجربة أعلم كأس عامك انت بارك الله في وقت ماذا لو تقول له الله خليك الله قوله و تقصده كذا و نقضي كذا و نتخذش نانسك المتحاف و نجيبولك الناس بطوعة العصر و نتعجوه و نحططه في المال و صور مليور كذلك و يلقنوها الناس انت منين عربت انت نفسها كنت منين عربت الطريقة اللي الطريقة لديك تحتية منين عربتها عرب اه منين عربتها اول من حدثك في حديث في اية أوه. الناس المعاصرون السجار المعاصرون الحزابات والمرديات يبقى اللي اخترعوا طرق فانتا ليش تتكلم انتا قول له اشخطرين فاقصد بكذا ونقر بكذا بس فاقصد انت بتقيم بتلفينها لأيه لأيه لأيه لأيه لأيه لأيه وإيه ده هي نقضة حصبتلك 100 جنيه من كل متر طب وليه كده ثم تحسينها نقض كده طب يمكن اسمها دلتك كده اسمها دلتك كده ايه ايه ايه السبع الان قوله نقض كده السبعين وتقصد ممتر راح يقصد على كل ممتر امتر طب ديبانه بالأول هي نقذ كده طب لما تعمل بالأول قالت كده هتعرف هي نقذ كده صح؟ نحنش نفسك المتقذ ده يضحكوا علينا ويجيبونا على العيد تانعهم أراضي معنا ويضرب اللي يدخل الصوت ومش عايز بالأحكام من لان الصوت ده يجيله ايه؟ من هنا حين من هنا حين من هنا خطة من هنا طريق. جيمو برده دي دي بس ده تقسيط كده عايز يا عم التقسيط اهي مقدم هقول انا بعمل مقدم شغلك خلاص الباقي على سنتين روح نفسك مقدم يا شيخ خلاص دي اقرض مين لازم مين انا كبني الرحمن امور ايه في الشنس ولا شيء ايش واحد بيقول لك انا انا اغسل السياره فاهم بالزين شرفت معنك ومبعد قبل ما ياخد قل له لصاحبك اشتري لي نقط ده يا صدق ده غير العين ليه بقى استحقت الامه اللي بسبب من هذه الاسباب واستحقت أن تكونوا تأخرة بسبب من هذه الأسباب واستحقت أن يستغيلوا أعداء السبب من هذه الأسباب إذا واتبعتم أمان البقر وطربتم الجهد واتبعتم الزراع وضمنتم بالترمى الضينات سلط الله عليكم كلنا الماء ينزوا حتى تراجعوا إيه؟ حتى تراجعوا إيه؟ قولوا طيب تشوفوا ليك فيها ده يا أمم المتحدة أغيرتين طيب أعجلكم بسهروا بس بصف شواء ما ندرس المسألة يا حيف الناس أغيرتنا بسهروا بسهروا بسهروا بس ما تشوفوا المسألة وبعدها تبدأ فرانسا وأمريكا وبعدها أمريكا تسلم القيادة لحيف الناس أمس أقتد المجلس للفقارين يقول له قد خيب ضمن حلف الناس طب هو المثل يغف الكفار اللي صار أسلامه وانده ايش استبهت اه ايش اتبعتم بالعين واتبعتم اذنان البقر صلت الله عليكم كل الهان لا ينزع عكم حتى ترجعوا حليكم فالآن الله فيكم الله الدل الذي يعيش الناس هذا الدل كيف خلاص منه خلاص منه خلاص منه نجوع الكلام ولو أنه من القرى منه وضطه وليفتحنا عليه وليفتحنا السماء والأرض ولكن يا أمم المتحدة أجل فيه يا حيف النادو المستجير بعمر عندك وضطه كالمستجير من الرمضاء بالنار وكذلك واليوم هم بتحكمين هم المدنيين في دي هم وبيفكروا في روسيا وبعدين عفر فكروا في سنة ولسه بيفكروا في اليمن هيعملوا ايه هندخل ازاي اذا احنا عشان امة دي ترجع الى الله وعشان كمال المصر والتمتين لابد من رجوع الى اما احنا الربق نتعامل بها والحرام بناءها والصحة بناءها طيب انت عزيزة كيف يكون التنكين المصري الحكام تغيابة طيب احنا تغياب هل غياب السلب زاد السلبة زاد عقوق الوالدان زاد صح الفواحش زاد صح طبوم زاد التبرج. التبرج على أشدني ماذا؟ التبرج على أشد وخل من هذا الطبيب إذاً لقد إن الله يغير ما حتى يغير ما لأنفسه سؤال عشان أختار يقول في مكان الصلاة في العمل هل يأخذ أحكم المسجد من الدعاء وتحديد المسجد وغير كلها؟ مدان الناس في العالم والوظيف تعارقوا وقيمة هذا المكان وخص الصلاة والجماعة فيأخذ أحكام المدان ما يشترطس أن هذا المكان يكون فيه صلاة جماعة وما يشترطس يكون فيه اعتكاف مدان الناس تعرفوا واتفقوا قيمة بينهم وتوضعوا أن هذا محيل للصلاة صلاة والجماعة وما إلى ذلك والأذان ونحوها فيأخذ أحكام المسجد أخذنا جاي للراضي الرحيم بابين الباب الأول ماذا تقول إذا دخلت المسجد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وابتح لأبواب الرحمة وانتخال الله صل على محمد معنا اللهم اقتح لي اللهم اقتح لي اللهم اعيني يسألك ابن فضلك معناك اذا خبر طيب دعنا سبيل استحباب البن اثناني في الحق متحدث تصليها ولو كان الامام يخطب دخل سليج ورق فن والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس فقال قل هصلي